بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون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 وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قصمنا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَإِنْ بعدها بَعْدَهَا قَوْمًا آخرين فَلَمَّا مَسَّهُمْ بَأْسُنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا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 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آخر أنا فعبدون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 ومن يقول منهم إِنِّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزوا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 قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيدن وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين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 وَوَهَبْنَا له إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وكلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم هُمْ يهدون يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا فعل فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له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 وَدَاوُدَ وسليمان إِذْ يحكمان في الْحَرْثِ إِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مسني الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله, وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون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 وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلا لقوم عابدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين قُلْ إِنَّمَا يوحى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاتكم على سواه وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أدري لعله فِتْنَةٌ لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون